وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبِنِ السَّبِيلِ إِن كنتم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 لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَسْبُهُ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذ ظَلْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُنْقِلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ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 فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع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 وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَنَا مَا تَرَوْا آتِي الْفِئَتَيْنِ كَصَعْ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ وَقَالَ إِنِّي بريء إنكم انني ارى انني ارى ما لا ترون انني اخاف الله والله شديد وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَنَا مَا تَرَوْا آتِي الْفِئَتَيْنِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنكُمْ إِنِّي أَرَى إِنِّي أَرَى مَا لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَنَا مَا تَرَوْنَ آتِي الْفِئَتَيْنِ نَكْصُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ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 إذ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَ الْبَطَرُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ هُمْ وَمَن يَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عزيز حكيم إذ يقول الْمُنَافِقُونَ والذين في قلوبهم برض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله إذ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَ الْبَطَرُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَمَن يَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ الله عزيز حكيم وَلَْتَر إذِييَةَ وَفَّذين كَثَرُ الْملائِكَةُ يَضِْمونَ وودُوهَهُم وَأَدَبَارهُم وَذُؤُ عَذاذَفَريق وَلَتَر إذيَةَ وَفَّذين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 ذالك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بغلام للعبيد ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بغلام للعبيد كذئب ال فرعون والذين من قبلهم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 إِ اللََّ قوَِيم شَديدُ الْعِقابِ كَدَ بِ آالِفِ رعونَ وََّذينَ مِنْ قَبِلِهِم كَثَروا بِآياتِ اللَّهِ فَأَخَذَمُمُ اللَُّ بِذُنُوبِهِمْ إِ اللََّ قوَوٌ شَديدُ الْعِقابِ ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليهم ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم ذلك بأن الله لم يكم غير النعمة أنعمها على قوم حتى, حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم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 كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْفِرْعَوْنِ وَكُلُّهُمْ كَانُوا ظَالِمِينَ كَذَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ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 ان شَرّ والدَوَابّ عِندَ اللهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ان شَرّ والدَوَابّ عِندَ اللهِ الَّذِينَ كَفَرُوا لا يُؤْمِنُونَ الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون فاما تثقفن لهم في الحرب فشر لبهن من خلفهم لعلهم لعلهم يتذكرون فَإَِّا تَسْپَفََّهُم فِيحَوُْ بِ فَشَرِّْدِ بِهِم مَنْ خَلْصَهُمْ لا عَهُم لعَهُم يَذكَّرُون وَإِنَّ تَخَفًَاَّ مِنْ قَم مِنْ خيانَةً فَن بِذ إلَيْهِمْ على سَوَى إِ اللهَّهَ لاَا يُحِبُّ الْخائِنين وَإِنا تَخَفًَاَّ مِنْ قَم مِنْ خيانَةً فَن بِذ إلَيْهِم على سَوَ ان الله لا يحب الخائنين وان ما تخوفن من قوم من خيانه فانبئهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون ولا يحسبن الذين كفروا لا يعجزون ولا يحسبن الذين كفروا لا يعجزون وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ ترهبون, تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ وَاخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ يُرْهِبُونَ بِنِي عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وَأَنْتُمْ لا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 وَإِن يُرِيدُوكَ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حِزْبَكَ اللَّهُ وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَإِن يُرِيدُوا فَإِنَّ حِزْبَكَ اللَّهُ وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ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 يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا ايها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 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنَ وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ بأنهم قوم لا يفقهون يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين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 وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين مَا كان لنبي أن يكون له أسرا حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة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 لولا كتاب من الله سبق لمسكم لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم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 إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخَذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخَذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْلِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ إن يعلم, الله إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْلِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَاءِ يَعْلَمِ إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخَذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ يَؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخَذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإ يريد خِييَانَتَك فَقَد خانُوا اللهَّهَ مِنْ قَدِلُ فَأَمْكَنَ مِنهُ واللَّهُ عَم حَكم وَإ يُريد خِييانَتَكَ فَقَد خانوا اللهَّه مِنْ قَضِلُ فَأَمكَنَ مِنهُم واللَّهُ عَم حَكم وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خانَ اللهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ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 وَإِنْستَ صَرُوكُم فِي الددينين فَعَلَيكُم النَّصرُ إِللا إِلَّا عَ قَوْمِن بَيْنَكُمْ وَبَنَهُ مِثَابُ واللَّهُ بِمَا تَععملَلُ مَدَصير ان الذين امنوا وهجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم مَا لَكُم مِ وَلَا يَتِهِم مِن, من شَيئٍ حتىَتتَّ يُهَا جِروا وَإِن اسْتَم صَرُوكُم فِيدينين فَعَلَيكُم النَّصرُ إِللاا إِلََّا عَلَى قَوْمِن بَيْنَكُم وَبَنَهُ مِ ثَابُ بِمَا تَعمَلُ وَدَصير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 مَا لَكُم مِ وَلَا يَتِهِم مِن, من شَيئٍ حتىَت يُه جِروا وَإِن اسْتَن صَرُوكُم فِيّين فَعَلَيكُم النَّصرُ إِللاا إِلََّا عَ قَوْ مِن بَيْنَكُم وَبَنَهُم مِ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه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 والَّذينَ آممَنوا مِنْ بَعدُ وَهَا جَووجَهَدُ معَكُمْ فَأُولائِكَ مِنْكُم وَأُنُ الْ الأرحَ مِ بَعْضُهُمْ أَوْلَا بِبعَعْضٍ فِي كِتَابِل إِ اللهَّهَ الله بِكُلِّ شَيْء عَ ذَرَآءَتٌ مِنْ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ذَرَآءَتٌ مِنْ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ذَرَاءَتٌ مِنْ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ, وأن الله مخزي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 وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اِن تُذْهَبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاِن تَوَلَّيْتُمْ فَعَلِمُوا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَأَذَانُوا مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَ النَّاسَوْمَ الحَج الْأَكْبَِ أَن اللهَّ أَ اللهَّ بَر أُم مِنَ المُشكينَ وَرَرسُولُ فَإِن تُضِتُم فَهُوَ خيرُ للَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ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 إِلَّا الذيذينَ آهَتُم مِنَ المُشِكينَةُمَّ لَم يَن قُصُوكُم شَيْئَ وَلَ يُظاهِرُ وَلَم ي يُظَاهِرُ عَلَيكُم أحدَدًا فَأتّ إلَيْهِم أَهْدَهُم إى مَُّتِم إِ اللهَّه يحِبب إِلَّا الذيذنَ آهَُم مِنَ المُشِكينَةُمَّ لَ ي يَن قُصُوكُمْ شَيْئَ وَلَمْ يظاهِرُ وَلَم يُظاهِرُوا عَلَيكُمْ أحدَدًَا فَأَتُّ إلَيْهِمْ عَهْدَهُم إى مَُّتم إِ اللهَّه يحِبُّ المُتَّقين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 فإِذَا سَلَقَ الأأَشْرُ الْحعْرُمُ فَقتُل الْ المُشركِينَ حَيْثُ وَجَدمُم وَقْذُهُم وَقُذُوهم وَحصُرُهُم وَقُدُ لَهُم كُ مَرُ صَدَ فَإِن تَابُ وَقامُ الصَّلَةَ وَآتَ الزَّكاتَ فَخَلُّ سَبِيلَهُم إِ اللهَّه فَإِذاَا سَلَخَ الأشْرُ الْ الحِررُمُ فَقتُل الْ المُشِكِينَحيَيثُ وَجَدمُوم وَقُذُهُم وَخُذُوهم وَحصرُهُم وَقُدُلَهُ كُ مَر صَدَ فَإِن تَابُ وَقامُ الصَّلَةَ وَآتَ الزَّكَاتَ فَخَلُّ سَبِيلَهُم إِ اللهَّه فإذ سَلَخَأَشرُ الْحِعْرُمُ فَقتُل الْ المُشِكينَ حَيثُ وَجَدمُم وَقذُهُم وَقُذُهُم وَحصُرُهُم وَقُعدُ لَهُم كَُّ مَرُ صَدَ فَإِن تَابُ وَأَقامُ الصَّلَةَ وَآتَ الزَّكاتَ فَخَلُّ سَبِيلَهُم إِ اللهَّه وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَدْرِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فأجره حتى فَأْجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْذِلْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْذِلْهُ مَأْمَنَهُ ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا, إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما لكم فاستقيموا لهم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 يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ اشْتَرَوُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اشتروا بايات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله انهم ساء ما كانوا يعملون اشتروا بايات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله انهم ساء ما لا يرقبون في مؤمن إلا ولاذمه وأولئك هم المعتدون لا يرقبون في مؤمن إلا ولاذمه وأولئك هم المعتدون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 وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِكُمْ وَطَعَنُوا وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا فَقَاتِلُوهُمْ أَيَّامَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ وَإِن نَّكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا فَقَاتِلُوهُمْ إِنَّ مَثَلَ الْكَافِرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوهُمْ فَقَاتِلُوهُمْ ۗ أَإِنَّ مُلْكُ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمالهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين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 قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين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 ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم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 ام حسبتم ان تركو ولما يعلم الا الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا والله خبير بما تعملون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 مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ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 جَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَإِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهِ لا لَا يَهْدِي الْقَوْمَ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 وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ يُبَشِّرُهُم رَّبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ يُبَشِّرُهُم رَّبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا ان الله عندهم اجر عظيم خالدين فيها ابدا ان الله عندهم اجر عظيم خالدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان يستحب الكفر على ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا, لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا, لا تتخذوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم واذواجكم وعشيرتكم واموال نقلترفتموها وتجاره تخشون كسادها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم واذواجكم وعشيرتكم واموال انقترفتموها وتجاره تخشون كسادها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها اعن اليكم احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا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 واذواجكم وعشيرتكم واموال لقترفتموها وتجاره تخشون كسادها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا تَتَرَبصُ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ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 وَأَن زَلَ جُنُودَ لَمْ تَرَوهَا وَعَذَّبََّذينَ كَفَروا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرين ثَُّ أَن زَل اللهَّ سكينَتَهُ عَ رَسُولِهِ وَعَلَ المُؤمنِنينَ وَأَن زَلَجنُنودَ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 يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيلتا فسنغنيكم الله من فضله ان شاء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 وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْمُشْرِكِينَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا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 اُعْتِلُّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى حَتَّى يُعطوا الْجِزْيَةَ عن يد وهم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 وَقَالَتْ لَهُمُ دَاوُدُ عِزَيْرُ بْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ بْنُ اللهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّهُمْ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 وَقَالَتِ الَّذِينَ يَهْدُونَ عِزَيْرُ بْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ بْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ وَالْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا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 مُبْطِلَ هَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ وَالْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأذى الله, ويأذى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْذُوا اللَّهَ وَيَأْذُ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْذُوا اللَّهَ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 كَثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون لا ياكلون اموالا ناسب الباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم تَدْشِرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ يَأْكُلُونَ نَصِيبَ الْمَسَاكِينِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّكَ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَا يَأْكُلُونَ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 يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا مَا كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا مَا كنزتم لِأَنفُسِكُمْ فذوقوا ما كنتم تكنزون يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى, فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا مَا كَلَزتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذوقُ مَا كُتُم تَكْنِزون إِ عِدتَ الشّهور عدَ اللَّهِثْنَا عشرَ شَهْرًا فِي كِتابابِل إِثنَا عشَرَ شَمْرًَا فِي كِتابَابِ اللهَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّنواتِ وَالأَرضَ مِنهَا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ يُقِيمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا, كما يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما, كما يقاتلونكم كافة وَلَمُ أَن اللهَّهَ مَعَ المُتَّقين إَِّ عدتَ الشُهور عندَ اللَّهِ ثنَا عشَرَ شَهْرًا فِي كِتابابِ الله إِثْنَا عشَرَ شَمْرًا فِي كِتابابِ اللهَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمواتِ وَالْأَرضَ مِنهَا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا, كما يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَ عَامًا وَيُحَرِّمُونَ عَامًا لِوَاطِئُونَ ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين إن من زيادة في الكفر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 إِلَّا تَنصُرُوهُ يُعَذِّبْكُم عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبِدَّ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ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 وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما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 ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون ان في روخ فافا وثقالا وجاهدوا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون لو كَانَ رَضًا قَبَو وَسَفَرًا قاصِدلَّ بَعوكَ وَ وَ بَعودَة عَلَيهِ مُشقَّه وَسََحْلفونَ بِلههِ لَ يْتَطعَن لَ خَرجن معكُمْ يهْلكُونَ أَمفُسَهُم وَلهَّهُ يَعلَم إهُ لو كانَانَ رضًا قَربَ وَسَفَرًا قاصِدَ اللَّ بَوكَ وَ وَ بَعودَة عَلَيهِ مُشَّّ وَسَيَحلفونَ بِاللههِ لَ يتَطعن لَ خََجنَ معكُمْ يُهْلِكُونَ أَمفسَهُم وَلهَّهُ يَعلممُ إِهُ لَذِبون لو كَان رَضًا قَبَو وَسَفَرًا قاصِدَلَّ بَعوكَ وَ وَ بَعودَتَعَلَْهِ مُشقَّه وَسََحْلفونَ بِلههِ لَ يتَطعَنَا لَ خَرجن معكمُمْ يُهْلكُونَ أَمفُسَهُم وَلهَّهُ يَعلَ إهُ لَذِبُون عف الله عن كلمه ابنت لهم حتى حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين عف الله عن كلمه ابنت لهم حتى, حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين عف الله عن كلمه اذنت لهم حتى حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر ان يجاهدوا ان يجاهدوا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 إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت, وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره اللهم بعاثهم فثبتهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعرين وقيل قعدوا مع القاعرين ولو اراد الخروج لاعد له عده ولكن كرها اللههم بعاثهم فثبطهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعرين وقيل قعدوا مع القاعدين ولو اراد الخروج لاعد له عده ولكن كرها اللههم بعاثهم فثبطهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين وقيل قعدوا مع القاعدين لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أَضَرُّوا وَلَا أَضَرُّوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا ولا اوضع خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضع ولا اوضع خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين لقد بتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون لقد بتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ لَقَدِ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وَإِ جَهَنَّ مَلَ مُحطةُم بِالكافِرين وَمِنْهُم مَ يَقولُولُ الذَلّ وَلَا تَفْتِّ أَل فِيفِتنَةِ سَقَطُ وَإِ جَهَنَّ مَلَ مُحطَةُم بِالكافِرين إِن تُصِبكَ حَسَنَةُ تَسُهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا يَقُولُونَ قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْنَ وَهُمْ سَرَهُون إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا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 ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين وَإِنَّا حُنَّنَا رَبَّ صُبَّ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى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 ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون ولا ينفقون الا وهم كارهون وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا إِلا أَهُم كَفَروا بِلَّهِ وَبِرسُولِهِ وَلَا يَأتُونَ الصَّلاةَ إِللاا وَلَا يَأتُونَ الصَّلااتَ إِللاا وَهُم كُشَلَ وَلَا يُ وَلَا يُم فِقُونَ وَهُمْ كَارِهون وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُنقُبَلَ مِنْهُم نَفَقاتُم إِللاا إِللاا أَنهُم كَفَروبِلَّهِ وَبِرسُولِهِ وَلَا يَأتُونَ الصَّلاةَ إِللاا وَلَا يَأتُونَ الصَّلااتَ إِللاا وَهُم كُشَلَ وَلَا يُ وَلَا يُم فِقُونَ إِللاا وَهُم فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم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 ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم, ولكنهم قوم يفرقون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم ولكنهم قوم يسرقون لو يجدون ملجا او مغارات او مدخلا لوالوا اليه وهم يجمعون لو يجدون ملجا او مغارات او مدخلا لوالوا اليه وهم يجمعون لَو يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا لَّو إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِن أُعطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعطَوُا مِنْهَا وَإِن لَّمْ يُعطَوُا مِنْهَا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 وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّ لَهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا, وقالوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا الله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 سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ إِنَّ الصَّدَقَاتِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا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 انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله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 وََّذنَ يُؤعْذونَ رَسُول اللهَّهِ لَهُ مَذاابٌ أَل يَحْلِفونَ بِاللهَّهِ لَكُمْ لُرضُوكُمْ وَلَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّأَ أن يُرضُوه إنِ كَانوا إِن كَانوا مُؤمنِنين يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَقُمْ لِيَرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَقُمْ لِيَرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إن كانوا إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادي الله ورسوله فإنه له فإن له رجما لما خالدا فيها ذلك الخزي العظيم أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ فَأَنَّ لَهُنَّ رَجْمًا نُّمَخَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ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 أَوِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبْ قُلْ أَمِنَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ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 قُلْ آمَنَ اللَّهُ وَآيَاتُهُ وَرَسُولُهُ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ عَفْوًا طَائِفَةً مِنْكُمْ نُعَذِّبُ نُعَذِّبُ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ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 إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض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 هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم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 كَمَسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُطًطِكَ الَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم كالذي خاضوا حَبِطَتْ حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم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 كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم كالذي خاضوا حَبِطَتْ حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن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 يَأّرونَ بِالْمَعْروفِ وَيَنهَونَ عَنِيمٌ كَرِ وَيقمونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَةَ وَيُطعونَ اللهَّ وَيطيعونَ اللَّ وَرَسُولهُ أُلِكَ سَيرُحَمُهُمُ اللهَّ إِ اللهَّه عزيزٌ حكيم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 إن الله عزيز حكيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله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 قَارِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ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 جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يا أيها النبي جاهل الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير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 وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ يُحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا وَكَثُرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا لَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ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 وَمِنْهُم مَن عَهَدَ اللهَّهَ لإِن آتَانَ مِن فَبُّنِه لََ الصَّددَّقًا لَنَ الصَّدَّّقَّ وَلَنَكُونًا ل مِنَ الصَّالِحين وَمِنْهُم مَن عَهَدَ اللهَّهَ لإِن آتَانَ مِن فَبُّنه لََ للََ الصَّدَّقند وَلَنَكًُا عندماَ مِنَ الصَّالِحين وَمِنْهُم مَن عَهَدَ اللهَّهَ لإِن آتَانَ مِن فَبُّلِي لََ الصَّددَّقًا لَنَ الصََّّّق وَلَنَكًَُا ل مِنَ الصالحين فلما آتاهم مِن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فلما آتاهم من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 فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا بِمَا أَخْلَفَ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَن اللهَّه يَعلَُ سِْوَ وَهُم وَنَجَ وَأَن اللهَّه عَامُ الغُيوبَ أَلَم ي عَلَمُ أَ اللهَّهَا يَعلَُ سِْوَهُم وَنَجَو وَأَن اللهَّه عَامُ الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون والذين لا يجدون الا جهلهم فيسخرون منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم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 والله لا يهدي القوم الفاسقين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم, إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم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 فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ ارْجُمَانَ مَا أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الحر قُل لَّرُجُلٍ مَّا أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ تَرَى الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا وَقَالُوا لَا تَعْفُرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ لَا رَجْعَنَّ مَا أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ فَقُل لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا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 ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره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 وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُم مَعَ الْقَاعِدِينَ وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنَامِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُم مَعَ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 وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ لَٰكِنَّ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ لَكِنَّ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ خالدين فيها ذلك الفوز العظيم أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين خالدين فيها ذلك الفوز العظيم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 وَلَا علىَّينَ إذ مَا أَتَوكَ لِلتحمِلَم قُلْتَ ل أَجد مَا أَحمِلُكُمْ قُلْتَ ل أَجد مَا أَحمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَّ تَوََّ وَأَعيُونهُم تَفِيضُوا مِنَ الدم حَزَنًا أَلاا يَجد ماَا يم